الذين اعتدوا في السبت والذين لعنوا على لسان عيسى بن مريم هم الذين كفروا من أهل المائدة وعليه فلعن الأولين مسخهم قردة كما بينه تعالى بقوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ولعن الآخرين هو المذكور في قوله فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين وذكر غير واحد أنه مسخهم خنازير وهذا القول مروي عن الحسن وقتاده ومجاهد والباقر نقله الالوسي في تفسيره وقال اختاره غير واحد ونقله القرطبي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وابي مالك وذكر أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض من قال بهذا القول إن أهل ايله لما اعتدوا في السبت قال داود عليه الصلاة والسلام اللهم ألبسهم اللعن مثل الرداء ومثل المنطقه على الحقوين فمسخهم الله قرده وأصحاب المائدة لما كفروا قال عيسى عليه الصلاة والسلام اللهم عذب من كفر بعدما أكل من المائدة عذابا لم تعذبه أحد من العالمين ولعنهم كما لعنت أصحاب السبت فأصبحوا خنازير وأن هذا معنى لعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم وفي الآية أقوال غير هذا تركنا التعرض لها لأنها ليست مما نحن بصدده قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان قد قدمنا في سورة البقرة أن المراد بما عقدتم الايمان هو ما قصدتم عقد اليمين فيه لا ما جرى على ألسنتكم من غير قصد نحو لا والله وبلا والله ومنه قول الفرزدق ولست بمأخوذ بلغو تقوله إذا لم تعمد عاقدات العزائم وهذا العقد معنوي ومنه قول الحطيئة قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شد العناج وشدوا فوقه الكربة وقرأه حمزة والكسائي وشعبه عن عاصم عقدتم بالتخفيف بلا ألف وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر عقدتم بألف بوزن فاعل، وقرأه الباقون بالتشديد من غير ألف والتضعيف والمفاعلة معناهما مجرد الفعل بدليل قراءة عقدتم بلا ألف ولا تضعيف والقراءات يبين بعضها بعضا وما في قوله بما عقدتم مصدرية على التحقيق لا موصولة كما قاله بعضهم زائما أن ضمير الربط محذوف وفي المراد باللغو في الآية أقوال أشهرها عند العلماء اثنان الأول أن اللغو ما يجري على لسان الإنسان من غير قصد كقوله لا والله وبلا والله وذهب إلى هذا القول الشافعي وعائشته في إحدى الروايتين عنها وروي عن ابن عمر وابن عباس في أحد قوليه والشعبي وإكلمة في أحد قولي وعروة بن الزبير وأبي صالح والضحاك في أحد قوليه وأبي قلابة والزهري كما نقله عنهم ابن كثير وغيره القول الثاني أن اللغوة هو يحلف على ما يعتقده فيظهر نفيه وهذا هو مذهب مالك بن أنس وقال إنه أحسن ما سمع في معنى اللغو وهو مروي أيضا عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس في أحد قوليه وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد في أحد قوليه وإبراهيم النخعي في أحد قوليه والحسن وزرارة بن أبي أوفى وأبي مالك وعطاء الخراساني وبكر بن عبد الله وأحد قولي عكرمة وحبيب بن أبي ثابت والسدي ومكحول ومقاتل وطاووس وقتادة والربيع بن أنس ويحيى بن سعيد وربيعة كما نقله عنهم ابن كثير والقولان متقاربان واللغو يشملهما لأنه في الأول لم يقصد عقد اليمين أصلا وفي الثاني لم يقصد إلا الحق والصواب وغير هذين القولين من الأقوال تركته لضعفه في نظري واللغو في اللغة هو الكلام بما لا خير فيه ولا حاجة إليه ومنه حديث إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت أو لغيت وقول العجاج ورب أسراب حجيج كظمي عن اللغة ورفة التكلم قال المؤلف رحمه الله مسائل من أحكام الأيمان اعلم أن الأيمان أربعة أقسام اثنان فيهما الكفارة بلا خلاف واثنان مختلف فيهما قال القرطبي في تفسير الآية الكريمة ما نصه الأيمان في الشريعة على أربعة أقسام قسمان فيهما الكفارة وقسمان لا كفارة فيهما خرج الدار القطني في سننه حدثنا عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز حدثنا خلف ابن هشام حدثنا عبد الله عن حماد عن إبراهيم عن القمه عن عبد الله قال الأيمان أربعة يمينان يكفران ويمينان لا يكفران فأما يمينان اللذان لا يكفران فالرجل الذي يحلف والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل والرجل يقول والله لا لا أفعلن كذا وكذا فلا يفعل واليمينان اللذان لا يكفران الرجل يحلف والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعل والرجل يحلف لقد فعلت كذا وكذا ولم يفعل قال ابن عبد البر وذكره سفيان الثوري في جامعه وذكره المروزي عنه أيضا قال سفيان الأيمان أربعة يمينان يكفران وهو أن يقول الرجل والله لا أفعل ثم يفعل أو يقول والله لا لأفعلن ثم لا يفعل ويمينان لا يكفران وهو ان يقول الرجل والله ما فعلت وقد فعل أو يقول والله لقد فعلت وما فعل قال المروزي أما اليمينان فلا اختلاف فيهما بين العلماء على ما قاله سفيان وأما اليمينان الأخرىان فقد اختلف أهل العلم فيهما فإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وكذا أو أنه فعل كذا وكذا عند نفسه صادقا يرى أنه على ما حلف عليه فلا إذم عليه ولا كفارة عليه في قول مالك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وكذلك قال أحمد وأبو عبيد وقال الشافعي لا إذم عليه وعليه كفارة قال المروزي وليس قول الشافعي في هذا بالقوي قال وإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وكذا وقد فعل متعمدا للكذب فهو آذم ولا كفارة عليه في قول عامة العلماء مالك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبيد وكان الشافعي يقول يكفر قال وقد روي عن بعض التابعين مثل قول الشافعي قال المروزي أصل إلى قول مالك وأحمد انتهى محل الغرض من القرطبي بلفظه وهو حاصل تحرير المقام في حلف الإنسان لا أفعلن أو لا أفعل وأما حلفه على وقوع أمر غير فعله أو عدم وقوعه كان يقول والله لقد وقع في الوجود كذا أو لم يقع في الوجود كذا فإن حلف عن ماض أنه واقع وهو يعلم عدم وقوعه متعمدا الكذب فهو يمين غموس وإن كان يعتقد وقوعه فظهر نفيه فهو من يمين اللغو كما قدمنا وإن كان شاكا فهو كالغموس وقد جعله بعضهم من الغموس وإن حلف على مستقبل لا يدري أيقع أم لا فهو كذلك أيضا يدخل في يمين الغموس وأكثر العلماء على أن يمين الغموس لا تكفر لأنها أعظم من أن تكفرها كفارة اليمين وقد قدمنا قول الشافعي بالكفارة فيها وفيها عند المالكية تفصيل وهو وجوب الكفارة في غير المتعلقة بالزمن الماضي منها وأعلم أن اليمين منقسمة أيضا إلى يمين منعقدة على بر ويمين منعقدة على حنث فالمنعقدة على بر هي التي لا يلزم حالفها تحليل اليمين كقوله والله لا أفعل كذا والمنعقدة على حنث هي التي يلزم صاحبها حل اليمين بفعل ما حلف عليه أو بالكفارة كقوله والله لا أفعلن كذا ولا يحكم بحنثه في المنعقدة على حنث حتى يفوت إمكان فعل ما حلف عليه إلا إذا كانت مؤقتة بوقت فيحنث بفواته ولكن إن كانت بطلاق كقوله علي طلاقها لا لأفعلن كذا فإنه يمنع من وطئها حتى يفعل ما حلف عليه لأنه لا يدري أي بر في يمينه أم يحنث ولا يجوز الإقدام على فرج مشكوك فيه عند جماعة من علماء منهم مالك وأصحابه وقال بعض العلماء لا يمنع من الوط لأنها زوجته والطلاق لم يقع بالفعل وممن قال به أحمد أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله في عليكم ورحمة الله وبركاته